لا, لا آلاء القرآن. الله إكرمنا. الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحيم. مالك يوم الدين إياك العبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما لعددات وغرار في دين ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم بيوم لا عيب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت لا لله ما في <تصفيق> كنول تقتل من تشاء وتمتزع من من تشاء وتعس من تشاء وتؤمن من تشاء بيتك يا خيم وترزر من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فننسى إلى الله في شيء من ينور المصير في حظ What I الله يغفر وَاللَّهُ يُخْفِي لَكُمْ ذنوبكم والله مَوْلَاكُمْ وَرَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ